قبل شارع الهردس تحويله الناس متسارعة والنظر متسارك مستغرب المزدحان الشارع الليلة وعرفت وش السبب في زحمة الشارع مرت عليهم بلا بطوا ولا شيء وشارع يطيقنا مرت لي حقوا شارع الهردس تحويله الناس متسارعة والنظر ومتسالع مستغل بالمزدحام الشارع الليلة وعرفتوا اشي السبب في زحمته الشارع مرت عليهم بلا غطوة ولا شيلة والشارع ضيق لمرته وهي بالع لدت وهي ميلة لو ما بها ميلة لمن فنا خسرها من طولها البالع تومي يبعوذن وراها الناس تومي الله لا يدرسك <تصفيق> وراء الناس كميلة الله لا يأذن السقاية والزارع لا جيتها بحتال بيها ما معي حيلة يرد نظرات عيني قلبية الوارع ما هي مع الناس يا دنيا من انتيلة أقربة دنيا عمها يحرب ويصالح الكل منهم احصان ويبضيك حيلة كان روخة وحصانها قالت إذا صغر سنها يشفع من وش اللي يشفع لها